Bismillah. Mufidarsan. Kata Rhamahullah. Wamal Waou, fatakuhul alamah al Rafi' fi muziin. Fi jem' al muzakkir al Salimi, wafal asma al kamsah. Wahia Abuka wa Akuka wa Hamukhi, wa Fuka الضمة ومواضعها وأن الضمة تكون في أربعة مواضع علامة للرفع وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وتقدم معنا أيضا الإشارة إلى أن الرفع له أربع علامات منها ما هو أصل وهي الضمة ومنها ما هي فروع تنوب عن الضمة، وأخذنا أصله الضمة مع مواضع كما أشرنا إليه آنفا، وهذا الموضع الثاني من مواضع الرفع، أو من هذا الموضع الثاني من علامات الرفع وهو الواو، وذكر المصنف رحمه الله أن الواو تكون علامة الرفع في موضعين لا ثالث لهما. الموضع الأول في جمع المذكر في جمع المذكر السالم، وهذا الجمع يعرف بأنه هو الذي جمع مفرده بواو ونون في حال الرفع أو ياء ونون في حال النصب والجر. هذا هو تعريفه من حيث التسهيل عن البادئ. فجمع المذكر السالم حقيقته تسهيلاً على البادئ هو الجمع الذي جمع وانفرده بواونون في حالة الرفع أو ياونون في حالة النصم والجر مثاله جاء الزيدون والمسلمون فالزيدون والمسلمون جمع مذكر سالم لأن حقيقة التعريف تنطبق عليهم والجمع الذي جمع بواو ونون جاء الزيدون جاء المسلمون فهذان جمع جمع بواو ونون في حالة الرفع فيكون مرفوعا إذا أعرب جاء فعل ماض والزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة هكذا يعرب. الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم لأنه جمع مذكر سالم والنون هذه التي يجمع بها يقال لها عوض عن التنوين الاسم المفرد يكون منونا جاء زيد جاء زيد هذا الجمع ما فيه تنوين يؤتى بالنون عوض عن ذات التنوين الذي في الاسم المفرد وقال لها عوض عن التنوين الذي في الاسم المفرد وأما الواو التي يجمع بها مع النون هذه الواو تكون علامة الرفع وأما النون التي تكون مع الواو في الجمع يقال لها عوض عن إيش عن التنوين لأن الاسم المفرد تقول فيه جاء زيد والجمع لا يتأتى فيه التنوين فيحتاج لشيء يعوض به عن التنوين فيؤتى بإيش بهذه النون يقال لها عوض عن التنوين هذا واضح نعم فهو الجمع الذي جمع بواو ونون في حالة الرفع كما سمعته وفي حالة النصب يجمع بياء ونون رأيت الزيدين رأيت المسلمين مررت بالمسلمين ومررت بالزيدين فهو في حالة النصب والجر يجمع بياء ونون. هذا واضح كما رأي كما سمعت رأيت الزيدين والمسلمين ومررت بالزيدين والمسلمين فتقول منصوب في حالة النصب رأيت الزيدين منصوب وعلامة نصمه الياء اليا والنون الياء نيابة عن إيش عن الفتحة كما سيأتي سيأتي هذا لأنه ما مر معكم الياء نيابة عن الفتحة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد أحسنتم وهكذا أيضا في حالة الجر مررت بالمسلمين الباء حرب جر والمسلمين مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر أو معكم والنون كذلك عوض عن التنوين فهذه حقيقة جمع المذكر السالم ما جمع أو هو الجمع الذي جمع مفرده بواو ونون في حالة الرفع أو بياء ونون في حالة النصب والجرف. فمن يعرب هذا المثال وهي آية قد أفلح المؤمنون عندك. قد أفلح كل هذه تقدمت معك. الذي في الآية المركبات هذه قد أفلح المؤمنون تقدمت معك هذه الأشياء التي تركب منها الكلام. هل عرب أنت؟ قد حرف تحقيق لأنه إذا دخلت عن الماضي تفيد. من معانيها التحقيق أحسنت هل الأول لا تنسون تقولوا خلاص مضى لا نحن ما نحن بجامعة إسلامية خلاص ما مضى مضى لا لأن الكتب تغدأ يعني تجز أجزاء في الجامعات ليس كذلك يجعل الجزء الأول إذا انتهى منه في الصف الأول انتهى ثم ينتقل إلى الصف الثاني يجعل له جزء غير الجزء يجعل له جزء غير الجزء الأول وهكذا هذا خطأ وإن من الأول لا ينسى لأن الأول يتركب عليه الثاني فبدون الأول لا يستطيع الشخص أن يمضي في النحو فضلا قد حرف تحقيق وأفلح فعل ماض مبني على الفتح كما سيأتي معكم إن شاء الله حقيقة الأفعال منها ما هو مبني ومنها ما هو معرب سيأتي معكم والمؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه نابتا عن الضمة لأنه جمع ذكر سالم أحسنها والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد المفرد جاء المعذرون عندك قاع المرفوع لم تربي أحسنها طيب سيقول المخلفون سيقول هذا تقدم معك ايضا سيقول كله تقدم معك السين حرف تنفيس يقول فعل مضارع لا مرفوع سندة المخلفون والمخلفون فاعل يقول مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين. طيب. وأنت هذا إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة هذا سهل تركها إنما حرف حصر إنما حصر طيب. والمؤمنون مبتدا إنما المؤمنون إخوة مبتدا لأنه في أول الكلام لا ما يتقدموا شيء إيه نريد بس مرفوع ما إيش بنوا أحسن تمرفوع لما ترفع الواو لأنه جمع ذكر سمو إخوة خبر هذا شاهدنا أحسنته وكذلك في حالة النصب يكونوا بنيا إن المنافقين لكاذبون المنافقين اسم إن منصوب علامة نصبه الياه وكاذبون خبرها مرفوع علامة رفعه الواو فالحاصل من درسنا هذا بالنسبة لما يتعلق بجمع ذكر السالم أنه يرفع بالواو أنه يرفع بالواو هذا هو المقصود وأن حقيقته ما سمعت كل جمع أو هو الجمع الذي جمع مفرده بنو بواونون أو بيا ونون بواونون في حالة الرفع وبيا ونون في حالة النصب والجر أحسنتم وأما تسميته بجمع مذكر سالم قالوا لأن مفرده إذا لأن مفرده لا يكون إلا مذكرا سالما لا يكون إلا مذكرا سالما فسمي بجمع مذكر السالم وذاك سمي بجمع التكسير لأن مفرده يتكسر إذا جمعه يتغير إذا جمع لأن التكسير المقصود به تغير مفرده يتغير إذا جمع كما رأيت رجل رجال تغير المفرد أليس كذلك حصل له تكسير فذاك جمع تكسير لأن المفرد يتغير عند الجمع وأما هذا يقال له جمع مذكر سالم لماذا قيل له جمع مذكر؟ لأنه لا يجمع هذا الجمع إلا المذكرات، إلا الأسماء المذكورة. أما الأسماء مؤنثة ما تأتي إلى زينب فتقول زينبون، زينب زينبون هذا خطأ، وهذا لا يسمح باللغة. ولا تأتي لفاطمة وتجمع هذا الجمع، لأنه يقال له جمع مذكر، أي أنه لا يجمع هذا الجمع إلا المذكرات، وأما المؤنثات فلا تجمع هذا الجمع. وقيل له سالم لأن مفرده لا يتغير عند الجمع زيد تزيد عليه فقط زيادة فتقول زيدون هل تغير المفرد؟ زيد زيدون هل تغير المفرد؟ ما تغير فإذا هذا يقال له جمع ذكر سالم لأن المفرد عند جمعه لا يتغير مثل أيضا محمد محمدون فالمفرد لا يتغير عند جمعه. وإنما تأتي بهذه الزيادة فقط تأتي بهذه الزيادة وهي واونون في حالة الرفع أو ياونون في حالة النصب والجر فإذا سبب تسميته بمذكر جمع مذكر لأنه لا يجمع هذا الجمع إلا الأسماء المذكرة واضح وسبب تسميته بسالم جمع مذكر سالم وذاك جمع تكسير المتقدم هذا جمع مذكر سالم ليس سمي بسالم لأن مفرده إذا جميع لا يتغير وإنما يؤتى بالزيادة هذه فقط يؤتى بالزيادة أما المفرد لا يحصل له تغيير في شكله يبقى على ما هو عليه على شكل المتقدم ويؤتى بهذه الزيادة التي هي واونون في حالة الرفع أو ياونون في حالة النصب والجر هذا واضح لا تغنى غيره لأن هذا الكتاب يا أخون مفتي الذي نقد رسو فتح لمن البادئين ما فتحنا الإخوان الذين يريدون يعني يقدّر سيات المغني عضلاتهم هناك كان عندهم هذا أما هنا هذا الإخوان البادئين نمشي معهم شيئا فشيئا قالوا في الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مان فهذا كما سمعت آنفا الموضع الثاني الذي تكون فيه الواو علامة للرفع وهي أسماء محصورة يقول لها الأسماء الخمسة لحصرها في هذا العدد لحصرها في هذا العدد قيل لها الأسماء الخمسة ومنهم من يضيف آخر وهو الهن فيقال هنوكا, يقال هنوكا لكن هذا الاستعمال قليل فلذلك تركه المصنف لقلة استعماله وهذه الأسماء الخمسة المذكورة يكثر استعماله هذا الاستعمال المذكور أنها ترفع بالغاو وتنصب بالألف وتجر باليا كما ستأتي خلاصتها في آخر هذا الباب. فالأسماء الخمسة كين لها اسم خمسة لأنها محصورة في هذا العدد محصورة في هذا العدد وهي ترفع كما سمعت بالواو. يقال جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو هذا فوك هذا الرجل ذومال هذا الرجل ذو ما مال أي أنه صاحب إيش أو هذا رجل ذو مال أي صاحب مال فهذه هي الأسماء الخمسة يكون رفعها بالواو وأما نصبها وجرها سيأتي الكلام عليه إن شاء الله فمن يعرب أبونا شيخ كبير الواو بحسب ما قبلها نعم وأبونا مبتدا مرفوع لام ترفعين الواو لأنه من الأسماء الخمسة هذا شاهدنا وأبو مضاف ونا مضاف لي الشيخ خبر كبير صفة ما هو شاهد يعني الكلام عليه وإنما الشاهد وأبونا أن هذا اسم من الأسماء الخمسة فرفع بالواو أحسنته أنا أخوك أحسنته أنا ضمير مفصل مبتدى وأخوك خبر مرفوع نامت رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف الكاف مضافني لينفق ذو سعة من سعته لينفق ذو سعة صاحب سعة فضل إن لا مساء لا لكن ذو سعة ما يعرابه شاهدنا هنا ذو فاعل هو المنفق لينفق ذو سعى هو المأمور بالإنفاق فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة أو من الأسماء الخمسة على ما ذكره وذو مضاف وسعة مضاف إليه طيب إن ربك لذو فضل على الناس حرف توقيده نصب ربك اسمها لكن لدو ذو بس خبر خبر إنا حسنت مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة ومضعف أحسنت وفضل المضعف إليه فالشاهد من هذه الأمثلة التي ذكرت أن الأسماء الستة رفعت في الواو أو أن التي ذكرت من الأسماء الخمسة رفعت بالواو نيابة عن الضم Stella لأنها ترفع بالواو كما ذكر رحمه الله تعالى فهذه الاسماء الخمسة حكمها في العراب أنها ترفع بالواو ويشترط فيها شروط أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى الشرط الأول أن تكون مفردة هذه الاسماء يشترط في عرابها هذا الإعراب أنها ترفع بالواو وما سيأتي أنها تنصب بالألف وتجرب الياء هذا الإعراب يشترط فيه شروط أي إعرابها هذا إعراب يشترط فيه شروط الشرط الأول أن تكون مفردة لا بد من إفرادها الشرط الثاني أن تكون مكبرة غير مصغرة أن تكون مكبرة الشرط الثالث أن تكون مضافة إلى غير الياء المتكلم فهذه ثلاثة شروط تحفظ الشرط الأول أن تكون مفردة حتى تعرب هذا الإعراب الشرط الثاني أن تكون مكبرة الشرط الثالث أن تكون مضافة لغيرياء المتكلم أما إذا قلت أبي سأيت الكلام عليه طيب فهذا الشرط الأول أن تكون مفردة فإذا كانت مثنى لا تعرب هذا الإعراب جاء أبوان جاء أخوان هذا ما تعرب هذا العراب الذي نحن الخنام بصدده فتقول جاء أبوان فاعل مرفوع لم ترفعين ألف لأنه مثنك ما سيتي معكم لأن الأسماع هذا الأسماع المفرد اشترط فيها إيش في عرابي هذا العراب الإفراد وأما إذا جمعت جمع تكسير أيضا لا تعرب أباؤك أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعا فما يقال هنا هذا من أسماء الخمسة لأن أب نحن أخذنا أن أب من أسماء الخمسة لا نقول أبو هذا يشترق فيه إذا كان من أسماء الخمسة أن لا يكون مجموعا أن يكون مفردا هذا الشرط فإن ثني أب وما عدا أب أبوان أو آباء فإنه لا يعرب هذا العراب فيكون أبوان هذا برفع بيش بالالف ويكون آباء بالضمة يعرب بالحركات لأنه جمع تكسير آباؤكم كذلك أيضا ما ذكر هنا إخوانكم لا يكون من هذا الباب وإنما يكون من باب جمع التكسير فهذا الشرط الأول أن تكون مفردة فإذا ثنيت أو جمعت لا تكون من الأسماء الخمسة هذا واضح فتخرج عن كونها من الأسماء الخمسة الشرط الثاني أن تكون مكبرة فإذا صغرك لا تعرب هذا الاعراب وإنما تعرب به الحركات تقول جاء أبي وجاء خي تصير أخ وجاء دوي مال وجاء فويك أو هذا فويك وهو تصير فو وكذلك أيضا هذا حميك هذا حميك فلا تعرب هذا الاعراب وإنما تعرب بالحركات فتقول جاء أبيك فاعل مرفوع لم ترفعي ضمة الظاهرة وأبي مضاف وكالكاف مضاف لي وكذلك جاء حميق تصغيرش حم فاع المرفوع لمترفعي الضمة الظاهرة على آخره وأيضا تقول مثلا إيش جاء ذوي مال جاء دوي مال تصغير ذو فيكون مرفوعا في هذه الحالة بإيش بالضمة لأن إيش طرط الأسماء ستة أن تكون مكبرة فإن صقرت فلا تعرب هذا الاعراب وإنما تعرب بالحركات كما تقدم تعرب بالحركات وإن أضيفت جاء أبيك هذا أبيك جاء أخيك إلى آخره وكلها تصقر كلها تصقر فأب أو أبو يقال في تصغيره أبي وأخ يقال في تصغيره أخي وحم حمي وفو فوي وذو دوي كلها تصقر هذا التصير فتستعمل مفردة وتستعمل مضافة هذا دوي وجاء دوي مال استعمل هذا وهذا أو قصناه هذا فويق وجاء فوكا على تجوز فيه وإلا ما يتي الفوق لكن مجرد مثال فقط فهذه شروط ثلاثة تحفظ وبعضهم يجعلها أربعة يجعلها أربعة لكن نجعلها ثلاثة ثلاثة شروط يشترط في الأسماء الستة والخمسة في إعرابها هذا الإعراب ثلاثة شروط عامة فيها الشرط الأول أن تكون مفردة فإذا جمعت أو ثنيت خرجت عن الأسماء الخمسة لا تكون الأسماء الخمسة فإذا كانت مثنى فتعرض بالألف رفعا كما سمعت جاء أبوان جاء أبوان فاعل مرفوع لم ترفعيه الألف والنون عبط عن التنو هذا سيأتي معكم إن شاء الله الشرط الثاني أن تكون مكبرة فإن صقيرة خرجت عن الأسماء الخمسة وعربت بالحركات جاءوا بيك وجاءوا خيك وجاء حميك إلى آخره واضح الشرط الثالث أن تكون مضافة أن تكون مضافة فإذا جردت عن النظافة لا تعرب هذا العراب تقول جاء أب جاء أخ إلى آخره واضح هذا الشرط الثاني أن تكون مضاعفة فإن جردت عن إضافة ما أضيفت إلى شيء فإن في هذه الحالة لا تكون من الأسماء الخمسة وتعرب بالحركات فتقول جاء أخ وجاء حم وجاء أيضا كذلك أب إلى آخره وعمد فلا فلا تكون إلا مضاعفة ذو تلزم الإضافة لا تنفك عن إضافة هذا يحفظ فيها لكن بقية الأربعة تارت سع من مضافة وتارت سع من غير مضافة ويشترط في كونهم الأسماء الستة أن تكون مضافة هذا الشرط واضح هذا الشرط طيب وهذه الإضافة لا بد أن تكون إلى, إيش؟ إلى غير المتكلم أما إذا وضيفت إلى المتكلم تقول جاء أبي جاء أبي أضافته إلى المتكلم ليس كذلك فإن في هذه الحالة لا يكون لاسم الستة وإنما يعرب بالحركات المقدرة منع ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة فإذا قلت جاء أبي جاء في الماضي وأب فاعل مرفوع لام تربيع ضم مقدرة منع ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة وأب مضاف لي مضاف إليه فهذه ثلاثة شروط في الأسماء الستة حتى تعرب هذا الإعراب من يعيدها نتفضل. أن تكون مفردة أن تكون مكبرة مضافة إلى غير المتكلم فمن الذي خرج بشرق الأول أن تكون مفردة من الذي خرج به إذا ثنيت أو جمعت فإن لا تكون الأسماء الخمسة لأنه يستمرد أحسنت والشرط الثاني أن تكون إذا صقرت فلا تكون من الأسماء الخمسة والثالث من الذي خرج به شيئا خرج به إذا جردت عن نضافة أو أضيفت لها المتكلم فلا تكون من الأسماء الخمسة هذا أخ جاء أخ إلى آخر ذلك طيب هذه شروط عامة في الجميع وقد أشار إليها رحمه الله تعالى بالتمثيل لأنه كما ترى مثل لها مضافة فقال أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال فهذه إشارة منه رحمه الله إلى أن هذه الأسماء يشترط في إعراب هذا الإعراب أن تكون بهذه الشروط تكون مفردة نطق بها مفردة وأن تكون مضافة وأن تكون مكبرة فهذه الشروط هو ما ذكره وما صرح بها لكن الأمثلة تدل إيش؟ تدل عليها أنه يشترط فيها هذه الشروط الإفراد والإضافة الإفراد والتكبير وإيش والإضافة لأنه نطغ بها كذلك هذه شروط عامة وهناك شروط خاصة في الفم وذو في الفم وذو أيضا أشعر إليها الشرط في الفم أن يخلو من الميم أن يخلو من الميم أما إذا كان بالميم فإنه يعرب بالحركات هذا فم هذا فمك واضح هذا فم هذا فمك فإنه يعرب الضمة كما هو عاد الأسماء الأخرى فهذا شرط خاص في فو أنه يخلو من الميم فإن اتصلت به الميم فلا يعرب هذا الاعراب وإنما يعرب بالحركات فتقول هذا فمك واضح أو هذا فم سواء جرت من إضافة أو أضافته فإنه يعرب بالحركات لا بالحروف هذا واضح الشرط بفن من أين أخذنا هذا الشرط من قول ييش فوكا ما قال فمك وإنما قال فوكا فهذه إشارة منه إلى أنه لا يعرب هذا العراب إلا إذا خلأ من الميم وأما إذا كان بالبيم تم فلا يعرب هذا العراب فيعرب بالحركات كما تقدم واضح شرط أيضا آخر خاص به ذو وهو أن تكون بمعنى صاحب ذو مال جاء ذو مال أي صاحب مال هذا هو الشرط فيها أن تكون بمعنى صاحب وسيأتي معكم أن هناك استعمال آخر لذو أن تكون اسم موصول هذه ليست مقصودة فلذلك قلنا في ذو أن تكون بمعنى صاحب جاء ذو مال جاء ذو علم جاء ذو زهد جاء ذو كرم جاء ذو خلق حسن أي جاء صاحب كرم صاحب علم صاحب قلق حسن إلى آخر ذلك هذا واضح وهو واضح فهذا هو الشرط وكذلك شرط آخر شارع إليه أن تضاف إلى اسم ظاهر لأنك ترى المغايرة في التمثيل لما جاء إلى ذو قال ذو مال وما قال ذوك أني كذلك تلك الأربعة كلها قال أبوك أخوك حموك يفوك لما جاء إلى ذو قال يشبه ذو مال ولم يقل ذوك ليش يشير إلى الشرط الآخر فيها أنها لابد أن تكون مضافة إلى اسم ظاهر وأما إلى الضمير فلا تضاف إلى الضمير ذو لا تضاف إلى الضمير فيشترط في عراب هذا الاعراب أن تضاف إلى اسم ظاهر أما الضمير فلا تضاف إليه ولا تكون من أسماء الستة معه تخرج عن هذا تمام أصلا لا تضاف إليه من أصله وأما ما جاء العرب فهو قليل جدا شاد يعتبر عندهم عند جماعة من النحاة فهذا شرطان في ذو. الشرط الأول خاصان مع الشرط الأولى الشرط الأول في دومه تقوم بمعنى صاحب من أجل إخراج الموصولة التي معنى الذي هذه ليست مقصودة هذا الشرط الأول دو مال دو علم دو زهد دو كرم دو إلى آخر ذلك الشرط الثاني أن تضافل اسم ظاهر من أين أخذنا هذا الشرط الثاني؟ من نطق بها أنه قال دو ولم يقل دوك كما قال فيما تقدم هذا هو. قال وهي أبوك وأخوك وحموك وحموك كما ترى ننطق بها بكسر الكاف ومع الأسماء المتقدمة نقول أبوك أخوك وفوك ننطق بالكاف مفتوحة لأن هذه الأسماء التي ذكرت مع حموك يجوز بكافها بحسب ما تضاف إليه جاء أبوك إذا كنت تخاطب المذكر وجاء أبوك إذا كنت تخاطب إيش المؤنث وهكذا أيضا أيش أخوك جاء أخوك إذا كان الخطاب لمذكر وجاء أخوك إذا كنت تخاطب المؤنث وأما فوكي فلا يكون إلا بكسر الكاف على الأشهر فيها لأن ال وأما حموكي حموكي عندنا أما حموكي لا يكون إلا بكسر الكاف لماذا لأن الحم هو قريب الزوجة اللي سكالانكا الحم هو قريب الزوج عندنا هو قريب الزوج من كان قريبا للزوج هذا يقال له إيش حم وأما بالنسبة للزوج لا ما يقال له حم الا في القليل الاستعمال في قليل الاستعمال وإلا الحم هو قريب الزوج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفرأيت الحمو سأل الصحابي أفرأيت الحمو أي فرأيت قريب الزوج قال الحمو الموت كيف هذه المرات تدخل على قريب الزوج ولا ما تدخل على قريب الزوج قال هذا أبعد ما يكون وأخطر ما يكون عليها لأن قربها يؤثر فلذلك قال الحم الموت فإذا الحم هو قريب الزوج فلذلك تقول للمرأة جاء حموكي جاء حموكي أي جاء قريب وإيش زوجكي هذا واضح ولا تقول للرجل إلا في القليل قليل الاستعمال جاء حموكا أي قريب زوجتك جاء حموكا أي قريب زوجتك هذا قليل جدا لكن الأكثر أنها أن الحم يضاف لمن إلى الزوج فتقول للمرأة جاء حموكي تقول للزوجة زوجتها جاء حموكي هذا واضح فان فإنذلك تجدهم ينطقون بكسر الكاف عندها حموكي ولا يقول الحموكة لأنه قليل هذا واضح وما هو واضح انتهينا من هذا الدرس نعيده باختصار أخذنا اليوم الضم أخذنا اليوم الواو نيابة عن الضمة ولها موضعان الموضع الأول جمع وذكر السالم الموضع الثاني الأسماء الخمسة ويشترق فيها شروط أخذناها إن شاء الله نصنعها غدا سبحانك اللهم حمده إننا نصلي